بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درس بينهم سورة النبع إلى آيات داشانية البنار وصورة نازعال سورة النبع وصورة تدباتاً إياه سيدة ترتيبت قرآن كريمكا آيات هادون وعفرتاً وأنا مكية صورته من الصور المكية بأي كميتاي بسم الله الرحمن الرحيم عم الشيعية يتساءلون إسويدينيا عن النبأ ورب إسويدينيا العديم أهوين الذي وركهم يوم فيه الحديث مختلفون إسخلاف سنه كلا وأحبانيان إسويدينيا سيعلمون ويقعدونا وحيل كل من دونا ثم كلا سيعلمون ويقعدونا ba la kala janoo janaaballaahi subhaanahu taaalaa allaahu huwal warwiin ba iswaydeenaya warway qauraanka kariimka markii nabiga quraanka kusoo degu u sheego ee dhimiixu aha waxa marka ka xubeyin waa ayaan xiribtooda dambayso sidee يتسألوا عن جرانا يا مركان عرورتها وحالها باريا عمال أغريتها عمال إن دالعان بي أفاسرها عمال إن دالعان معها وعن يمان استفهمها وألفت اللقاء يا مركبي عمال شيقابي يسألون إسويدين يا ويتسألون إسويدين عمال شيقابي يتسألون إسويدين يا. عن النبائي ورب إسويدين العظيم أوه الذي يورك هم إيقف فيه نحن مختلفة وهو خلاف سيهين وقالوا عليهم والسحر قالوا عليهم والشعر قالوا عليهم القرآن كيف يسمى الدينية كالله سيداء موذين ما هي سيعلمون ويؤقان دون عقبتهم عرب توضع دمين ثم كلا سيعلمون ويؤقان دون الله قد رديس ألم نجعل الأرض دولك مياهنا نكيالي مهاد قول إذين الله يلؤت كدل نوشيين والجبال بورهنا مياهنا كيالي أوتادا نكاويو Sida on hyvä, ardoda, kumani, että on sana, että on sana, että on sana, että on sana, että on sana. Ja on sana, että on sana, että on sana, että on sana. Ja on sana, että on بينكما ذو هذ مال افتين آد وقوم سياح انكرتين بين دجنو أسران ومركاسات آير سكثي حال وجعلنا النهار مالين ثروة حنكية لي معاشنا زمنا معاشنا مالين لا شقي صو الشغل غبصنا وبنينا وادي سنفوقكم دشينا سبعا تضباء شددا وات وات تضباء السما ويوه ال wajalna wahan aburay sirajan siraj Abu aburay allah subhanahu wa ta'ala qudratisi dadka ee hadda allah yaa allah qudratis allah google iswaydiin google gugu waxa leeyahay waxaan daqdaqaan lahayn on ku dhibeeyeen oo ku raaxaysan soo buurana kuma qadqadominin dadkagu waxa leeyahay wax inta sida meel on qadqabe lagu adkayo buurana suuxma qadqadominin lamaanana suuidan kaba dhigwaan nolaanayo isku wada shaqaysanaya oo tarmayo caruur dhalaya hurdadiina waxa laga iyo admaanta ku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 اده ريو ولا ولا علي وا شمس ذوي وا قمر ذوي الله في لي سبحانه وتعالى سدا و فهمان لقد هدا ان كعيلنا الم نجعل الارض دلكم وان كن يلين مهادا Vujaqallan nubukum vuhdedin nuhanka jelle suvatan, laaho. Vujaqallan li lihaben kanuhanka jelle livatan, dar ija astof, janidinkardi ghein. Vujaqallan nuharam malintan jawan aborrein. Maa-axan. Maa-axan. Maa-axan rai. malintan aborrein. Vuja-axan juuran malintan jawan aborrein. Jaa-axan juuran juuran juuran juuran juuran juuran juuran juuran ku windi hin markaa sawo dar sa gurux aad ku raaxaysanayso wajalla waxaan abuuri siraj waajana afteemay wanzalla waxa dad jinnigu dhinal musiraati daruraha hurjumaad ka li bihi haban geedo وهو الخمران وهو قيدة بداية الفافة وحلوله الله اسكمارا قيدة وبدن يمكن الله سبحانه وتعالى ماذا سوى معسنا وحال الاله ضرورة بيهو كبوحان وليهورين يا معسنا الاله ويذين سوى دائية مركتان ويذين سوى الله, الله سبحانه وتعالى ساتسوى دائية بيها سوى دائية اه وقال لإنسية وحالة habban to waxi qamandida iyo raashinka noocaas ah wayn nabato noo nabato halka hooli idinku cunaan jenjennooy ku beera wax isku marana badan isku oo badan marke Allah sida idin la wa azallna wa antajina min al-muqsirati darurah bihi ka buhan ihurimaat ka magan ma anbiya sajjajan aw farbadan ma han uga soo dajina lanurija inaa ku saasa rabbihi Maalinta kala sari tuu edatka la kala hukoumaa yhäin. Kaanauhu miqaatan miikataan waqtibu aadhaa. Waqtibu aadhaa qabtibu aadhaa. Yau maalini wa yufaqu laafuofi fi suur suurka laafuofi. Ufa taatuna aadhimana yhsan. Afuajan idinko jamaaa jamaaa jamaaa koha kohaa. Wafuttiha samaa sabadanaa. furi. Fa kaanuduhaa anabuwaan albabaan mairan yudududulaan mairan bainuun. Maalain thakisuddaadami. Wa suyiri til jibalu. بورها نوال سعوتين سيرة الجبال بورها نوال سعوتين فكان ضحيها ثرابة لده بن قال له أكله برد برد برد يعني ثرابة كحال الواحد تكون مقدمة هذا لا شيء سلاس الله سبحانه وتعالى قدر الذي قد دي سوحي يا بابا بالي نوشي ما لي يوم الفصل الفصل عمرك ضدك إسحاق الله Ollakumma fukun kafasli l-lejden. Mali ta' jomul fasi li hua miikat, uaktili ugii hajolla, alla uutala' kali ui. Ollakumma juurit la' jama' aja ma' aja ma' aja ma' aja ي بيد بيد أو خاله نقصيد دانتي بقول له خاله دانتي بقول له واحد من داينه إن يوم الفصل مال إنت كلا سوعه حكومة يوم كان وحوا هذا ميقاته وقت اللقب تيؤل أحدي ما ماله ويا يفقه الله فوفي في سور سور كله فوفي فتاتون واضيعين يسنا فواجن يلكون جماعة جماعة وفتح حد والله فوري فكان دحين نقن ابواب البابين نقن بابا وسيرد ولا سعودين الجبال بورها فكان دحين نقن سرابا لا اند بنقال بتبد او كلي نقن ان جهنم جهنم كان دحين اهاتاي مرسادا تي لو خيدي مرسادك ولقد وخلينا اف سومالي غادي لا جهنم mursad bay u tahay maaba marji beetay li taaqina kuwa kibire iyo xaqqa ka baxay oo gaalada ah meesha ay ku hayn doonaan oo tagi doonaan waa jahannamu wey laabisiina way ku nagaaneeyaan fiihan dhexdeeda xaqabaan mudada dheer bay ku nagaan إلا حميما شراب كل المي يو غساقا مل لا عانك إرنار كقدر دري جديد ككبحها كان ميوح كله من مهيان جزاء أبا المري ويفاق القوة فخسا عمل قدوة فخسا عمل قدوة حماة بيفخسا الله سبحانه وتعالى وحلي إني جانا وكان متسادا واخير عدل الجالين يخير طاي مسجد قو واحد انتهى لا ديكو لقو خيريو جهنم واسدا ماابن مرجيع بعوتايل داقينا كو كبري مرجيع بعوتايل و ما يش واحد سو شقيصبا ادعوا كو هين فيها دحديده عقابان و دوoyin دا ده عقابتا دي لقته الليلا حقبن ودول سيدهتن سنه لين marka hada sida looma فرصانه انت الله وطالق عليه مدد على الدار. لا يدوقون مدن دمينا يوم فيها نار صدح ذا بردن قبوم مدن دمينا يوم جهنم مده حذا ولا شرابه شراب نمد دمينا يوم إلا حميما لكن كليل موجي يو غساقا ميلكا أهل نار ككدر ذره جزاء أبا المريوي وفاقم وفرصان لعمل العمل كله وفرصان الجزاء من جزء العمل أباك أفكو عمل كيس الجينس يقول يا أبو أبل كيس ولا نغانيه ما يكون متنارث تا. إنهم يوكانوا حياهاين لا يرجون كان كبقةين الحساب لحسابهم آخر أو الله الله حسابته مايو كون كبقةين بعيه وكذبوه بينيهم بعيات العيده هيجن ويبنيهم كذابم بينن الله وان كوبوا الكتاب القرار لهم wa hawl bil malaaikata qoris amalkii ay moodayeen inaad cid u arkayne malaaiksaa ka فلا yuqaalu lahum xallo dii duqu dha dhamiya falan la zidakum idin ziyaadin bayno illa aadaban aadab bayin hada hadashaan yahay hadaydan hadlin dha dhamiyo horta تجنوه نقد قدرين كما أنا يبقى إني حساب إن على الله حساب ثمن دنو محكمة دلكين دنو كما بقيني آياته الله هنا ويبنيين شيء والبناء الله وانك وبيقولوا كل الكمية كان واحد innahum yaghu kaanu waxay ahaayeen waxay naarta ku muteen la ya'junu ku aan ka baqayn al-hisab illa hisabtan kama baqayn wa kadzabu way bayaniya bi ayatina ayadahay yagina way bayaniya kidaaban baynin wa kull shay sayyir ka kulligina ahsaynahu alla waan koway buud kitaban qoraalahan baanu koway buud yuqalu lahum halatihi fadhuqu dadhamiya falan ما تشريدون أوليذي قال لنا دو. إن للمتقين أوليذا وحاوسونا كوى الله وذكبغ مفازن مكان الليبان حدائق بيره يو عنابا عنب يو كواعب قبل الناس بحصة أترابا إسكداء يو كأسا قلاش دهاقا بوحا لا يسمعونه ممغليان فيها جنة نحذ اللغو هذا البلاس المعلانين ممغليان ولا كذبا هذا البينه الدم بأنا لم يكن مغلقاً جزاء أبا المرين يؤمن ربك ربك ربك أهاتي عضاء عضيه هي حساباً عضيه وفقساً عمل قد وفقساً الله سبحانه وتعالى أوليذي الله مفازاً مفازكاً مفاز هو هو يبيره عينب قدوس بيره كميهين كواعبة قبل هذا الدكاعة ويسك وذده إياه قلاس خمريه ويبوحه جنة هذا المعنى لم يكن هذا الدم بأنا من مخليه، أباك هسوي حوي، أباك الحجة الله كاهدو، وعديو، وفخس عمال قدي، وفخس ويجحصاب، يعني عمال قدي بقول حساب وي معنى هو سدوي، الله كبقى وحأوسق نادي، مفاز الليبان، حديقة بيره، يو عنب، عن يو قبله، هذك عي أدخلابا أوس كدة يوكان سنجلاس ذهاقا وبوحا لا يسمعون ممغليان في هذا هذا دحدذ اللغوان هذا البلاد شون معنا اللهن ممغليان ولكن ذابا هذا البياننا ممغليان جزاء أبا المريوم يوم رب كرب جكا هاتين عضاء سين ويجي حسابا أو فخس العمل قولي حساب كودي الله عز يذبح يوكان رب السبوات ويجي هداينا القرآن هو رب السماوات إن والله ده القرآن رب السماوات رب الجاهرين اللي جبت رب السماوات السماء ذا رب جاهديه والله الأرض الأرض ذا رب جاهديه أيهما بينهما أنت أود الرحمن لا يملكونه من ملكي ياندتك منه إلا حق الخداب وحده الله ما لا يملكون من الخداب وحده لم أود كراه ما illa idin muu ya ala wuxuuleeyay subhanahu wa ta'ala allah khayr ka idin siyay oo cadiyada idin siyay oo barwaaqada idin galiyay wa rabbus samawaati wal ardi inu wixdi waay makulata ay inta الله النعم ذي ذي سير رب السماوات والارض سوذي ارض رب قد يسوي وما بينهما انتو بداح يسوي الرحمن ويه لا يملكون من ملكيان منه الا حق سمر كيله خدابا وحذلا يوم ما لونه يوم لنتاسي يقوم الروح ملك جبريل يسوي تاجي والملائكة صفا يوصف لا يتكلمون ضدك هذي مايان الا من الذين له الرحمن الله الرحمن يقف اذني مويه او وقال لي ثواب لا إله الا الله محمد رسول الله قف خاصو حد لو انا لو ادني قف وتر قال لي كرم ما جيرو الا الله هذا الونكسن المؤمن مويان مره ليلهان سدن مره لو ادنيه ويجلساه وي وقت ذا وقتي وقتي الله سبحانه وتعالى هو يوم ذا ادي تاور الله أذكر لي هذا النواسح واحدة بمالي يوم ميال ومالي تقيامه عذاب كتير يقوم الروح ملك جبهي ويقوم الملائكة صفا صفحال صفق ليا لا يتكلمون ما هذا اليان مالي تأيضا إلا من موية أذين الله الرحمن الله الرحمن إذنين موية إلا من أذين الله الرحمن وقال لي سوابا هذا الحق أيدي الله إلى الله عبد الرسولة ذلك كاسه اليوم يوم يوم الحق أو صغان أو شكي كوچرين فماشاء قف كي دونه اتخاذوا حول سميسان إلا ربه ربه سعقيا سمع آمن مرج مالء وقودو دوغو حق ربه يقف كي دونه سميسان إلا والإنوازي مالين تاايده هو حق قفنا يونه شكي كجال مالك قف كي دونه دين حق الله حق سميسوا الله حق يسوكوا وداد الله حق آذوا كريم كايسو كا اليوم فما شاء قفك يدونه اتخذوا وحوسا ميسان إلى ربهم آبا من مرجعه كل نقضه وحق الربيع يوسا ميسان إن أنا وأنذرناكم وأن إذين تجني عذابا عذابا إذنك تجني قريبا اولو على الدول. أو دون وإحساس عذاب سومن دونه وقيامها يوم ما لين ينظر المرقفك ويجي ما قدمد وحيه رمرة ساتاي يداه لبدي سقامعه عمل كهربا مرسيديبو أرك معنا Allah soo hordhig waxa ay yiraahda kaafir allahu akbar malinta wan idin ka digney bo allah yiri malintaas waa maalintee qofka amalki gacmaha waxa loo cabbinay amaashii inta badan laga qabtaa waxa la wixii amal ahay horo marsaday yu eeg iyo la soo hordhig markaas uu galku wuxuudhi wa waxa المصط greث آسف Dougيت interesting shows me thefen And some people are in-rovima.專 ziemlich dire Frank doet Ansonida. reading Al-Flu 함께 are in-resolution. paddash Hashan gives a prophet to tell them all warned II Отрap. layered on his head. termの信号es will never forget. variable and من in يوم ما لي وين ضرول مر واركي ما قدمت يداه كعميس وواحد هرم مرسدين وعملها ويقولوا الكافر قالكم ووحدي يا ليتني تولى اي كنت ما هذا ترابا انا هذا بركو الك عارف حويا كانو عترن سوره النازعات وسورتي 7 و 9 ترتيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القران الكريم كا اياتهدونا وافرثني اللي بسم الله الرحمن الرحيم وانا مكي ولي سوره سوره المكادب كمتر الله وحده والنازعات ملايكته نفته سيب بسبب كرنتين غرقان سحب بدنا نسيبه سين والناشذات ملايكته نفس سيب بسبب كرنتين ناس نسيت دبع سن والصباحات ملايكته سعنة بسبب كرنتين ماشوا الله يدينا وسعنة سين صباح بني آدم كخير كوجهر ما الشيء ذاك واحد جوهر ما ريسى، فالمدبرات هي ما مولى يسبان كوردارسى، أمرًا أمر ما مولى أمور تا الله لا توعثون أولي الصبح، ساسوا الله كوردارسى. يوما مالين أولي الصبح، ترجفوا، أيت ما ده، الراعيفة تتيح الجلية يسبق دب والله وذي النفخة، والنفخة تلفزع هي النفخة الساعق وهي، والله وذا النفخة، النفخة تلفزع تي الارجح عنا يجاملون عنا يه، هي النفخة عدو اللي بدي من أي شيء، والله وذا النفخة mu'mini taasi dib iyo looga siiyo nafti naf yaa fiicana subax kaasi iyadoo faraxsan bay baxaysa saabiqad wa malaa'ikta sa'utay la diree meel walba mara meel walba duulimaad ay wax ku maran saabiqad wa kuwa u degdeg ah hadda khayrka u degdeg ah wa kuwa waxyiga sheeydaanka kala degdeg ah mudabiraad غرق سحق له بالق وشيبته نفته قالا له والناس شداتي تنفته شيبته كل ناس تنسيده بعد سنة وأنفته مؤمنينه والسابحاتي ملاك تسعتاء سياحان كل نارثي سبحان سياح ف السابقاتي ملاك تباديسان كل نارثي سابق بادينه خيرك أباديسا في المدبرياتي ملاك ثاماموشان كل نارثي أمر كما مشاه لطبع سنة ولسبح يوما ما لين ترجف اي جلجل يسو الراجفه تيجلجل يس اي جلجل يسو ونفخه الفزع تارجق حوي تتبعها وحراعي الراضفه تي دبشوتو فجل يس و نفخه الصعق تي لدمن يوي قلوب قلبيال يومئذين مالتا وجفت وهي عبسن قلبيال بمالتا عبسن ابصارها قلوبها انتهادنا خاشعت تي ليس الخشوع يقولون وحيده أين لما ردودنا أن جمّياه نلوجعلن في الحافرة ما دون كان نلوجعلن في الحافرة حافرنا ذو أصلان وقبل كأنه خلق ذوي ما وحنا نلوجعلن دون كمية في الحافرة بجد كأنجو أن لسعلن معنى ذي ذوات ما يفر بذلتاي إذا كنا مر كانوا علاماً لفه نخيرة وبربورة قالوا واحدة تلك تاسي إذن كرته صنع قشور يخسره وخسرتين وحده مال مها تجفور رجفة إتباع دور رادفات الأرض قلبي يلبى مال إنتهى بقية وعبسي كشرته إن له دونه ود ليسه النجم من في الحفرة من قبل قد نحدي سأناجوج شجنة ينال شعلنا العبور ما دون كي بنا القشع عليه ما مر كانوا لفه بربراهنا ينال شعله الله إليه هو خسارة تاس، هذه تاس هي توك تقول قلوب قلبيا ليوميد المال تواجفته تيعبسون وين، هذا قلوبها خاشعة تجد ليس الخشوع سوي يقولون واحد أئن النجا لما ردوا من أن في لفلحافرة قد كنا حديثنا وكثيرها مين أن السوع أدون لا سوع يقولون واحدها أئن النجا لما ردوا من أن في لفلحافرة قد كنا حديثها مين أن نقولنا أذا كنا مركان وهنميّنا لنا نعين إدام الله أو برب بره قالوا حديث تلك سعيلن تاسي إذن هذا حالة دسات هاي كرد صن قشوي خاسرة تخسرتي وحالة جميل في وجه فإنما هي سعيلنتو زجرة نواقوي واحدة نكلي هل مر أم بالله صباح وهل مر كلي هل مر بالسور كلا فوف الله صواب ضبي وأمان كن نواقو فإنما هي صباحنتو زجرة نواقوي واحدة نكلي Fo mu habebe yoba Halmar amar kela wabi go bana kacogo lulkaussi sa choga Hal